سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا يسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلم النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من